ارْفَعْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ نَمْدُدْ وَبَنِينَ شُذًّا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا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 يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات في جنات يتسألون عن المجرّ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 109. فما تنفعهم شفاعة الشافعين 110. فما لهم عن التذكرة معرضين 111. كأنهم حمر مستنفرة فرت من, من يريد كل